وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْلَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّهُمْ لَغَافِلِينَ 111. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون 112. قالوا اتخذ الله ولدا 113. سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض 114. إن عندكم من سلطان بهذا